اتبعون أحسنك وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنة وصلنا في موضوع العقائد إلى أن هناك أسئلة ثلاثة لو تمكن الإنسان من الإجابة عنها إجابة صحيحة لحلت كل مشكلاته ولسعد في الدنيا والآخرة السؤال الأول لماذا خلقنا الله عز وجل هذا أكبر سؤال لأنه ما من إنسان عاقل على وجه الأرض يعمل عملا من دون هدف فلو تساءلنا ما هو الهدف الكبير الذي خلقنا الله من أجله إذا أرسلك أبوك إلى بلد أجنبي من أجل أن تدرس إذا عرفت الهدف من إرساله إليك والتفت إلى الدراسة حققت الهدف من هذه البعثة فرضيت وأرضيت وإذا أرسلك أبوك إلى بلد أجنبي من أجل الدراسة فظننت أنه قد أرسلك من أجل اللهو فقد شقيت وأشقيت معرفة الهدف الكبير من خلق الإنسان شيء مهم جدا لأن الناس كما ترون يسعون في متاهات ويمشون في طرق مسدودة ما هي الطرق المسدودة؟ أي طريق ينتهي بالموت طريق المال ينتهي بالموت طريق الشهرة ينتهي بالموت طريق العلو في الأرض ينتهي بالموت طريق الشهوات ينتهي في الموت هذه الطرق الشتى المتعددة التي يمشي بها الناس كلها تنتهي بالموت هذه الطرق كلها مزدودة عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي به السؤال الثاني أما وقد خلقنا على وجه هذه الأرض ما هو أثمن شيء فيها طبعا هذا السؤال له علاقة بالسؤال الأول إذا عرفت الهدف الذي من أجله خلقت تعرف ما أثمن شيء على وجه الأرض يعني سؤالان لسؤال واحد وإذا عرفت من لأي شيء خلقت وما أثمن شيء تفعله في الدنيا لا شك أنك تعرف إلى أين المصير هذه الأسئلة الثلاث التي طرحتها في الدرس الماضي أحاول وبالله التوفيق توضيحها الله سبحانه وتعالى الذات الكاملة يقول أو قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن معه شيء كان الله هي كان تامي، عرابة فعل ماض تام ليست ناقصة، لا تعني كان هذه أنه كان في الماضي تعني أنه وجد ولا يزال اتق الله حيثما كنت، بمعنى حيثما وجدت كان الله ولم يكن معه شيء والكون كله حادث يعني مشيئة الله سبحانه وتعالى اقتضت خلق الكون فلماذا خلق الله هذا الكون؟ لو لم تعرف لماذا خلق الله هذا الكون لو تأملت في ملكوت السماوات والأرض لعرفت أن لهذا الكون إلها عظيما ابحث أنت عن هدف يليق بجلال الله عز وجل يعني حينما تبنى يبنى بناء ضخم جدا أتظن هذا البناء يعني أنشئ لهدف سخيف بناء ضخم جداً مزود بكل وسائل الراحة لا يعقل أن يكون هذا البناء إنما أنشئ لهدف سخيف لو لم تعرف ما الهدف الكون ينبئك أن وراء خلق هذا الكون هدفاً عظيماً الشيء الأساسي أن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأفصار لا يرى بالحواس ولكن كل هذا الكون مجراته التي يقدرها العلماء الآن بمليون مليون وكل مجرة يقدر العلماء أن فيها مليون مليون نجم على حد تقريبي وأن من النجوم ما يزيد عن حجم شمسنا بملايين المرات وأن نجم قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما وأن مجرتنا التي نحن فيها يزيد طولها عن مئة وخمسين ألف سنة ضوئية وأن بيننا وبين القمر ثاني ضوئية واحدة يعني هذا الكون يجسد قدرة الله، يجسد علم الله، يجسد خبرة الله، يجسد غنى الله عز وجل. هذا الكون دليل دليل على وجود خالق عظيم له أسماء خصمه. فما قولك في هدف يليق بجلال الله عز وجل؟ هل خلقنا ليعذبنا؟ أمحتاج هو أن يعذبنا؟ إذا عذبناه ماذا يستفيد؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقل قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا؟ ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجري قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا؟ ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد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 هل يليق به أن يخلقنا عبثاً؟ بلا هذا؟ أي فعلها إنسان عاقل؟ هل يليق به أن يخلق سماوات وأراضي ومجرات وكواكب وشمساً وقمراً ونجوماً وليلاً ونهاراً ثم تكون حياتنا قصيرة لا تزيد عن ستين عاماً نصفها في الإعداد لها نصفها نصفها بالضبط إلى أن يستطيع الإنسان الزواج والسكن في بيت مستقل وتأمين حاجاته وتأمين دخل معقول الثلاثينات في بالأربعينات هلا صار بالخمسة وخمسين صار معه أزمة قلبية بالستة وخمسين نعوتوع الجدران ما حل ذان شو؟ أيعقل أن يكون؟ كل هذا الكون لأجي سنوات محدودة. أقبله عاقل. من لماذا خلقنا الله عز وجل؟ لا بد من هدف يتناسب مع كماله. لا بد من هدف يتناسب مع جلاله. لا بد من هدف يتناسب مع قوته. هو القوي. لذلك. ربنا عز وجل أجاب عن هذا السؤال أجاب في آيتين واضحتين وفي آيات كثيرة قبل أن يجيب نفى ما يتوهمه بعضنا قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا مستحيل خالق عظيم يعني هلأ أي دولة ابتدني بناء بكلفة 13 مليار بيستغرق البناء عشرين سنة بعدين تجي الأجهزة الحديثة بتكسره بتفضمه بلا سبب لماذا بنيتم هذا البناء؟ لا لي شيء فاكذة أفعلها دولة على وجه الأرض؟ بناء ضخم بكلفها مئات الملايين بتجهزه بكل شيء تدفئ وتبريد وتكييف أساس بعد أن ينتهي يدمر لماذا؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ نفى الله أيضاً ما يتوهمه بعض الناس من أن الله عز وجل خلق الكون وهو يلعب وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ذَلِكَ ظَنُّوا الَّذِينَ كَفَرُوا هذا ظنوا الكفار وحدهم. طيب، أيعقل أن يخلق الإنسان ولا يسأل عن أعماله؟ يعني القوي قوي والضعيف ضعيف والغني غني والفقير فقير والصحيح صحيح والمريض مريض وهكذا. هذا عمر 85 وثمانين سنة، هذا عمر 18 سنة. ما في حادث. ليش هكذا؟ فشو السبب؟ هذا ما تخلّى بحياته، ما تزوج. ما سكن البيت، ما عن السياحة، هذا أكل وشرب وعاش سنوات طويلة وتمتع بالصحة وتمتع بالطعام والشراب وكل شيء. لماذا هذا؟ لماذا هذا يولد ابن غني؟ كل شيء متوافر أمامه، وهذا لا لا يحصل قوت يومه لو لم يكن هناك دار آخرة. سؤال كبير في الحياة قوي في ضعيف. في طويل العمر، في قصير العمر في صحيح، في مريض في غني، في فقير يعني قال الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ خلقه غنيا ولا يسأله عن هذا المال كيف جمعه وكيف أنفقه؟ خلقه فقيرا ولا يسأله لما لم يصبر لما لم يعرف أيحسب الإنسان أن يترك سدى ربنا عز وجل نفى أن يخلق السماوات والأرض إلا بالحق نفى أن يخلقها عبثا نفى أن يكون بخلقها لاعبا نفى أن يخلقها سدا نفى أن يترك الإنسان سدى هذا كله نفاه الله عز وجل وأثبت قوله تعالى وقال وما خلقنا السماوات وما خلقت الْإِنْثَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إذن الهدف هو العبادة الهدف هو العبادة لو عرفنا معنى العبادة العبادة أن تعرفه فتصيعه فتسعد بقربه ذات ثلاث حدود الله عز وجل قال العبادة هي الهدف من خلق الكون أو من خلق الإنسان والجن العبادة أن تعرفه وأن تصيعه وأن تسعده بقربه آية أوضح من هذه الآية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم إذا الإنسان مخلوق السعادة هذا لا ظن كلام هي حقائق إذا عرفت أنك خريقة من أجل أن يسعدك الله عز وجل شعرت بالراحة شعرت بالروح شعرت بالتفاؤل شعرت بأنك مكرم شعرت بأن الله عز وجل يعني تفضل عليك بإيجادك شعرت أن هناك نعمة هي نعمة الإيجاد قد يقول القائد الناس كلها مع في مجاعات، في زلازل في فيضانات، في شح في قحط، في قهر، في حروب، في في براكين، في صواعق تقدم الإجابة عن هذا السؤال يا أستاذ تقول إن الله خلقنا للسعادة، خلقنا ليسعدنا خلقنا لنسعد، لنعبده، لنعرفه، لنطيعه، لنسعد بقربه. هذا كلام جيد ومقبول ويتناسب مع جلال الله. أما في سؤال آخر، ما لو الناس أشقياء؟ يعني على المستوى المادي، الفقراء هم الأكثرون، المعذبون هم الأكثرون. الجواب أن السيارة لماذا صنعت؟ لماذا صنعت؟ من أجل أن تسير فما بال الشركة الصانعة قد زودتها بالمكابح أليست المكابح تتناقض مع حركتها؟ الجواب أن استعمال المكابح ضروري لسلامتها صنعت لتسير واليكبح يوقفها ولكنه يوقفها في الوقت المناسب من أجل أن تدمر صاحبها فكما أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ليسعدنا من أجل هذه السعادة بالذات خلق الله عز وجل المصائب خلقه لمهمة ثانية تاه عنها ضل عنها تلهى بالدنيا تأتي المصائب لتذكره بالمهمة الكبرى التي خلق من أجلها إذا هذا ملخص كل مصيبة تقع على وجه الأرض يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيله لكم انفروا في سبيل الله إذا إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديداً إلا تنفروا إما أن تنفر وإما أن تعذب إما أن تحقق الهدف الذي خرقت من أجله وإما أن يضيق الله عليك حبا بك إذن يجب أن نتيقن يقينا قطعيا لا شك فيه أن نعمة الإيجاد نعمة كبرى لأنه أوجدك كي يسعدك ولكن يأتي سؤال آخر أهي السعادة في الدنيا؟ الجواب نعم ولا الآن ندخل في موضوع ثاني ربنا عز وجل خلق الخلائق كلها دفعة واحدة ما من شيء تقع عليه عينك إلا وقد خلقه الله عز وجل مع غيره في وقت واحد سماه العلماء عالم الأذن والله سبحانه وتعالى في هذا العالم عرض عليهم عرض عليهم عطاء لا محدودا عطاء لا محدود لكن هذا العطاء لا محدود اللا متناهي السرمدي الذي لا يوصف له سماه يعني إما أن تقبل منصبا ليس له دخل محدود يعطى صاحب هذا المنصب كالقضاة في بريطانيا شيك مفتوح أي رقم تكتبه تقبضه مهما كبر هذا الرقم تأخذه ولكن هذا المنصب الرفيع يحتاج إلى دراسة طويلة وإما أن ترضى أن تأخذ قوت يومك من دون أن تكون مسؤولاً أو مكرماً يعني في عرضين عرض مغري جداً لكن يحتاج إلى جهد وفيه مسؤولية يعني الطيار بيقبض راتب ضخم جداً لكن مقابل هراثة الضخم جداً هو في الجو مسؤول يعني أية غلطة يرتكبها يموت هو وركابه معه لكن في أعمال في الأرض فاتبها محدود لأن صاحبها ليس مسؤولاً كمسؤولية الطيار وليس يقع في خطر لوسها كما يقع الطيار سها فربنا عز وجل عرض على الخلائق عرضاً مغريا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان يعني جرى عرض على الخلائق خير الله عز وجل هذه الخلائق بين أن تكون مخلوقات تسعد بالله سعادة محدودة ليش بقى محدودة؟ مثل آخر ممكن أنا لو فرضنا واحد أبو من كبار الأغنياء هذا الأب الغني ممكن يطعم ابنه أطيب أطيب سكنه بقصر يزوجه أجمل امرأة ممكن هيئله طائرة خاصة سيارة خاصة يخذ في البحر خاص ينتهي هنا عطاء الأب يعطيه مال يعطيه بيت يعطيه مركب وطيء يعطيه زوجة لكن متعة العلم هذه تعطى أم تؤخذ؟ هي تؤخذ. لو أنه ابن لرجل مليونير طلب من أبوه أن يجعله رئيسا لجامعة راقية يقول هذه لا هذه بجهدك متعة العلم لا بد من أن تحصلها أنت فكذلك ربنا عز وجل يعطي والإنسان قد يأخذ من عطاء الله أما ربنا عز وجل يعطي عطاء يتناسب مع طاقة احتمال هذا العطاء يعني أنت في عندك عشرة إنش ماء عندك نبتة صغيرة لو صببت هذا الماء عليها لسحقتها أما حينما تقوى هذه النبتة وتكبر تأخذ ماءا كما تشاء أردت من هذا الكلام أن أوضح لكم أن الله سبحانه وتعالى عرض على الخلائق على الخلائق في عالم الأزل عربا مغريا جدا عرب أن يسعد سعادة أبدية ترمادية لا محدودة مقابلة أن يأتي إلى الدنيا في الدنيا يجب أن يبذلهم من أجله من أجل أن يعطيهم عطاء غير محدود لا بد من أن يأتي هذا المخلوق إلى مكان وهذا المخلوق مزود بشهوات يزوده الله بشهوة المال وشهوة العلوم وشهوة الجنس هذه الشهوات يزودها الله عز وجل هذا المخلوق ويأمره أن ينفذ منها ما يتوافق مع شرع الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنسره للسرة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أولا من مستلزمات الأمان أن يكون هذا المخلوق مزودا بشهوات من مستلزمات الأمان أن يكون هناك كون يجسد أسماء الله الحسنة من مستلزمات هذه الأمانة أن يكون هناك فكر يستطيع أن يستدل على الله عز وجل من خلال الكون من مستلزمات هذه الأمانة أن يكون حرا في اختيار ما يريد فحرية الاختيار مع الفكر مع الكون مع الشهوات أربع عوامل تجعل من هذا الإنسان أكرم مخلوق على وجه الأرض فكر موجود شهوات الله عز وجل قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناصير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متع الحياة الدموية ما الذي يحدث الله عز وجل تسعد به إذا أقبلت عليه. تسعد به إذا أقبلت عليه. ونمتستطيع أن تقبل عليه إلا إذا كان لك ثقة أنه راض عنك. وكيف يرضى عنك إذا آثرت جانبه في كل شيء؟ أعطاك شهوة النساء. فإذا غضت بصرك عن امرأة لا تحل لك. ارتقيت إلى الله عزّ. فإذا تزوجت امرأة وفق ما شرع لك ارتقيت إلى الله عز وجل زودك بحب المال فإذا كسبته من طريق المشروع ارتقيت إلى الله عز وجل فإذا تركت المال الحرام ارتقيت إلى الله عز وجل لولا هذه الشهوات لن تستطيع أن تقبل على الله أبدا بترك ما حرم الله عليك والأخذ ما أحل لك بالترك والأخذ بترك ما حرّا وأخذ ما أحل ترقى إذا أنت في دنيا هدفها الأول أن تعمل, تعمل أعمالا تستطيع أن تقبل بها على الله إذن أبد في الجنة يعني إذا آثرت جانب الله عز وجل كان لك عمل تلقى الله به إذا استقمت في بيعك وشرائك إذا نصحت المسلمين، إذا كنت محسناً، إذا كنت وريعاً، إذا أثرت ما يبقى على ما يفنا، إن كان لك عمل صالح بما فيه، بما في هذه الكلمة من معان، يعني استقامة وعمل طيب في خدمة الناس، هذا العمل الذي تفعله باختيارك، بمحض اختيارك من دون إجبار أو إكراه. أو إغرائم هذا العمل الصالح يؤهلك أن تقبل على الله في الجنة إلى الأبد يعني مثال بسيط بيقدر يدخل مجند على أعلى رتبه في الجيش من دون إذن، والله مستحيل هذا يعني بده شهر حتى يصله بده طلب أعلم منه للعريف وللرقيب وللمساعد والملازم وهكذا لكن إذا كان هالرواء الشهير إله ابن يسبح في مسبح وأشرف على الغرق والمجند ألقى بنفسه في هذا في هذه البحر وأنقذه وخاطر بحياته من أجل ابن هذا الضابط وعرف وعرف الأب ما فعل هذا الجندي مع ابنه ألا يستطيع هذا المجند أن يدخل على هذا الضابط متى شاء متى شاء، من دون إذن يعني ولله المثل الأعلى ربنا عز وجل غني عنا بس بعثك للدنيا، قال لك أي مال تنفق المال من أجلي؟ حزودت بشهوات هل تغض بصرك من أجلي؟ هل تختار هذه المرأة الصالحة؟ ذات الجمال المتوسط على امرأة جميلة جدا؟ لكنها فاسقة أيهما تختار؟ هل تختار هذا الدخل المشروع على دخل كبير كبير غير مشروع يعني أريد أتمنى أن أوضح لكم سر الحياة جاء, جاء بك إلى الدنيا وزودك بالشهوات وقال أقرضني أقرضني من مالك عاون أخاك اضبط شهواتك من أجلي ابذل من أجلي إذا فعلت استقمت وبذلت وقدمت وكنت ورع تحس أنه راض عنك بهذا الإحساس تقبل عليه فإذا أقبلت عليه سعدت إلى الأبد بقربي هذا هو الهدف من نجيئك إلى الدنيا كيف تسعد به؟ بالإقبال عليه تسعد به إذا أقبلت عليه مثلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا كان طرقت باب شخص مهم ومعك هدية الهدية شفيع إلىك خلقنا ليسعدنا جاء بنا إلى الدنيا كي نتأهل لهذه السعادة ما هي الأهلية فيها أن تبذل مما أعطاك الله لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك موجبات. والله لا, لا أتمكن من توضيح أكثر مما وضحت يعني نحن في حياة فرصة لسعادة أبدية. هذه الفرصة نملكها. يكفي أن تغض بصرك. يكفي أن تنفق مالك. يكفي أن تمضي وقتك في طاعة الله. هي الجلسة هلا؟ هل هذه الجلسة تعرض عليكم يوم القيامة. شريط مسجل. أنت في هذا اليوم أصدقاؤك ذهبوا إلى دور الله سهر. أنضوا وقتهم في اللعب بالنرد في المزاح الرخيص في الحديث عن النساء أنضوه تتابعون مسلسلا رخيفاً وأنت حضرت إلى المسجد كي تعرف الله عز وجل هذا الذي يرقى ذلك أنت في الدنيا من أجل البذل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني زواجك لله إنجاب الأولاد لله عملك لله خدمتك لله نومك لله أن تجلس مع أولادك لله أن تؤنس زوجتك لله هذه بالنهاية أنت جئت إلى الدنيا من أجل أن تفعل شيئا يرضى الله به عنه من أجل أن تقبل عليه في الدار الآخرة بعمل يصلح للعرض عليه طبعاً هالعمل كيف تستقيم؟ هم بقى في عنا سلفلة كيف تعرفه بالتفكر في الكون؟ إذا فكرت بنفسك بجسمك كيف كنت من ماء مهين أصبحت إنساناً سوية فكرت طعامك، بشرابك، بثيابك، بزوجتك، بأولادك، بأسرتك فكرت بالجبل، بالقمر، بالشمس، بالنجوم، بالكواكب بالأمطار، بالرياح، بالسلوج، بالوديان، بالسهول بالصحارى، بالبحار، بالأسماس، بالأطيار فكرت لا بد من أن تعرف الله عز وجل إذا عرفته عرفت عظمته، وإذا عرفت عظمته تولد في نفسك خشية منه. هذه الخشية تحملك على أن تستقيم على أمره. إذا استقمت على أمره وأقبلت عليه سعد سعدت بهذا القرب. عملت الصالحات لمزيد من هذا القرب. يعني الدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة إلا العمل الصالح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس إذا خلقك ليسعدك سعادة أبدية ثرمدية لا متنافية لكن هذه السعادة لها سمن جاء بك إلى الدنيا من أجل أن تتأهل لهذه السعادة طبيعة التأهيل أن تفكر في الآيات الكونية من أجل أن تعرفه أن تستقيم على أمره أن تعمل الصالحات تقربا له أن تقبل عليه هذا هو التأهيل لذلك إذا خلت حياتنا من علم وعمل ودعوة وصبر فلا, فلا جدوى منها والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر من علم وعمل ودعوة وصبر ألهاكم التكاثر التكاثر انحرف بكم عن هدفكم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون أنكم خلقتم لغير هذا لغير جمع المال ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. مرة إمبراطور اليابان اسمه كان الميكادو أرسل سبع طلاب في بداية النهضة اليابانية أرسل سبع طلاب إلى أوروبا وأمريكا للدراسة هؤلاء كانوا في بلد اليابان كان بلد متخلف فلما وجدوا في بلاد في مدن يعني كبرة فيها فتن وفيها أشياء جميلة وفيها أشياء رخيصة فانغمسوا في الملزات الرخيصة وقصروا في تحصيل العلم ولم ينجحوا وعادوا إلى اليابان فأعدمهم الميكادو أرسلهم لمهمة محددة فنسوها وانغمسوا في شيء آخر حينما عادوا أعدمهم الإنسان أرسل إلى الدنيا لمهمة محددة، فإذا عرفها ونفذها وكان في مستواها سعيد في الدنيا والآخر، وإذا تغافل عنها أو جهلها أو عمل عملا يتناقض معها، حينما يموت يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقه صيحة الندم. يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ وكان الشيطان للإنسان خذولا هذا كلام أنا أسميه كلاما خطيرا عن بضعك أمام مسؤولياتك يقول لك أنت مخلوق في هذه الدنيا من أجل أن تهيئ نفسك لسعادة أبدية فإن لم تفعل فلك الشقاء الأبدي خلقت السعادة وجئت إلى الدنيا من أجل أن تعرف من أجل أن تؤهل نفسك لسعادة الأبد في جنة عرضها السماوات والأرض يعني البارحة في خطة الجمعة ذكرت أن سيدنا سعد بن الربيع النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهت معركة أحد تفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل سعد بن الربيع فلم يجبه أحد فقال لأصحابه ابحثوا عنه في الأحياء هو أم في الأموات أحد الأصحاب الكرام وكان أنصارياً توجه نحو ساحة المعركة ليتفقده بين القتلى إذا به يراه وفيه رمق أخير فقال له يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أبحث عنك أفي الأحياء أنت أم في الأموات أصور واحد عم بموت لجرح بذير ينزف دما وعلى وسك مفارقة الدنيا فيقول هذا الجريح المحتضر يقول أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أني في الأموال، أنا انتفه وأقرئه السلام، وقل له جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وأقرئ قومي السلام، وقل لهم لا عذر لكم عند الله إذا خرصة إلى نبيكم وفيكم عين تطرف ولم يذل هذا الصحابي الذي نذبه النبي واقفا حتى فارق الحياة وعاد إلى النبي فأخبره بالخبر فبكى حتى اخضلت رحيط حياته بالدم المهم التعليق على القصة هذا إنسان جريح هذا إنسان على وشك الموت وهو شاب ما هذه السعادة التي غمرت قلبه لأنه حقق الهدف الذي من أجله خلق آمن بالنبي أطاع الله عز وجل بذل أثمن ما يملكه وهي نفسه فلما أحد أحدنا بيعرف مهمته بيكون بمستواها والله الذي لا إله إلا هو، لا يحزنه شيء قرأت عن الصديق رضي الله عنه كلمة لا زالت ترن في أذني وصفه الواصفون فقالوا ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط يعني إذا واحد راح ليعمل صفقة تجارية بلد واشترى بضاعة بمئات الملايين ومتوقع يبيع بألوف الملايين وحقق ربح كبير وما لهم يتغدي والساعة ستة لا يوجد مطعم، كلهم سكر ويستطيع أن يأكل أفخر أكل لأنه معه لكن مطاعم سكر أما الصفقة فيها ربح بمئات ملايين يتألم شيء؟ هدفه تحقق يمكن أن يأكل بالفندق صنبريشي جبني لأن هدفه الكبير تحقق وعايش بنشوة الربح الكبير فالمؤمن حينما يعرف مهمته في الدنيا وهو في مستواها وهو في طريقها يسعد سعادة والله الدنيا كلها لا ترضيه إذا أقبلت ولا تسخطه إذا أدبرت هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن بشقاء إذا واحد راكب سيارة مؤلث من جهة لجهة خمس دقائق وأملأ المقعد يعني ما غير مريح يتألى كلها خمس دقائق عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل الدنيا جيفة طلابها كلابها استور إنسان بلغ الأوج بالمال بثانية واحدة يصبح من أهل الآخرة ثانية واحدة أخي هالبناء كلها ألي ما شاء الله إذا القلب عم يدق إلا بس, بس يوقف مع الإله هيك معت إله هيك عم إله هي الطابة يعني القلب عم يدق إذا واحد وكل وكالة وحب ينفذها أخي راح شاهدت أنها ميت لما طيب موكل هلأ بدها طيب نفوس لا يزال حيا حتى تفرغ إليك إذا كان معك وكالة فمعنى الحياة إذا واحد ما عرف مهمته منها قضية خطيرة جدا طريق مسدود طريق المال مسدود ينتهي بالموت طريق العلو في الأرض ينتهي بالموت طريق الشهوة ينتهي بالموت كله ينتهي بالموت والموت قريب جدا أقرب إلى أحدنا من ظله من عدى غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت والموت مو نهاية بقى الخطورة بتوهم الناس أنه نهاية يا لطيف إنه بداية الموت بداية الحياة الأبدية يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقه يا ليتني قدمت لحياتي خلقك ليسعدك أعلى سعاده ولقد كرمنا بني آدم أنت ممن تحمل الأمانة ممن تنطحت لها ممن قلت أنا لها يا رب جاء بك إلى الدنيا من أجل هدف واحد أن تؤثل نفسك بهذه السعادة الأبديلة هذا التها بالمال هذا التها بمشكلات الحياة هذا التها بتحقيق اهداف أرضية محدودة هذا التها بالسخف هذا مأضي حياته بالخصومات هذا مأضي حياته بأشياء لا قيمة لها سبحان الله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعئكم لشدة في سعي واحد صحيح أن يكون سعيك لمعرفة الله عز وجل أصل الدين معرفته أنت في الدنيا من أجل مهمة خطيرة جدا فالمؤمن صار أكله متعلق لهذه المهمة زواجه بالدواجة امرأة صالحة هو هذا مخلوق للإستقامة والعمل الصالح فإذا اختار زوجة سيئة فاسقة لا, لا ترضي الله يكون الزواج معول هدم سعادته الروحية فدخل زواجك وعملك كسبك للمال أنت مخلوق بحياة من أجل أن تعرف الله فأي عملين يمتص وقتك كله ترفضه هذه مهمة كبيرة جدا اسمعوا هذا الكلام أيها الأخوة إذا كان صح لك عمل بالشهر مئة ألف الشرط دوام اثنين دوام 18 ساعة ما في غير إلك ست ساعات نوم من الساعة عشرة للساعة ستة فرضاً الصبح وبالشهر مية ألف وعمل تاني دخله ألف وخمسمية للشهر بس دوام سنت ساعات بتقدر تحضر مجلس علم الصلاة الصبح حاضر تقرأ قرآن تفكر تذكر تدعو إلى الله طبعا هلا أهل الأرض كلها بيلأخذ تبع المية ألف أما المؤمنون بالأخوت تبع الألف لأنك خريقة لهدف كبير هذا الدخل الكبير في الحقيقة خسارة يأتي الإنسان يوم القيامة مفلساً مفلساً أما الحياة عما بعد الموت أعدت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني واكربتاه يا أبتي. قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. إن المؤمن ينتقل من ضيق الدنيا إلى ثعث الآخرة. كما ينتقل الطفل من ضيق الرحم إلى ثعث الدنيا. قيل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ابتدي واحد ميت ومسكين ما والله الذي لا إله إلا هو المسكين من يقول مسكين وهو ظالم هذا المسكين إن كان هذا الميت مؤمنا فالمسكين الذي يقول عنه مسكين حقق الهدف النبي الكريم شاهد جنازه فقال مستريح ومستراح منه فقيل يا رسول الله ما مستريح قال أما العبد المؤمن إذا ما من معناء الدنيا فلما الإنسان بتوضح له الهدف والمهم في الأرض عندئذ قد لا ينام الليل لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا إذا واحد طالب سايت على امتحان، أرمين الت ما ما ذبحه؟ جربه، إذا كان امتحان مهم صف الت جامعة التخرج ومادة صعب كثير ووو ماذا عارفاني ترى هالمادة هو ماذا ما هو متأكد من من مقدورته فيها؟ ضحكوا ما ذبحه؟ شو أي ضحك هذا؟ أو واحد اللي يتحاكم؟ طعم ماذشول شوف ما ذبحه معك هول الموقف قال النبي الكريم يحشر الناس يوم القيامة حفاتاً عراتاً غرلا فالسيدة عاشقات أرى بعضنا بعضاناً استغردت معقول حفات عرات قال يا أم المؤمنين الأمر أفضع من أن يعنيهم ذلك لهول الموقف الأمر أفضع من أن يعنيهم ذلك السؤال الأول خرقنا لنسعد والثاني نحن الآن في مهمة إذا معذبين معناها نحن ابتعدنا عن الهدف الذي خلقنا من أجله هذا التفسير الدقيق والبسيط والواضح فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه مسرور معناها على الطريق الصحيح أنت ما مسرور معناها ابتعدت فربنا عز وجل برحمته وحرصه سخر لك شيئا يلفت نظرك، فالمصائب كل كلها هدفها أن تعود إلى جادة الصواب، هذا هو الضلال وهذا هو الهدى. طبعاً نحن هذا درس مقدم، لكن أن تعرف لماذا خلقت، وما أثمن شيء في الأرض؟ مثلاً واحد ين لسبب تافه بلاك والله ما فضيه، والله هيك حالي بردان، هذا مطر يوم مطر، نجي أيام جاي، هذا كلام يعني أنك لا تعرف قيمة المجلس، أحياناً يعصي الإنسان رب لسبب تافه، والله الصحيح، الصحيح أم صلي، ما بتعرف تشاء الله خلقك أنت بالدنيا، لذلك الإنسان إذا عرف المهمة هان عليه كل شيء، إذا عرفت لماذا خلقت؟ وما اثمن ما في الدنيا هان عليك كل شيء عند اذا تقول كما قالت رابعه فليتك تحلو والحياه مريرته وليتك ترضى والامام غضابه وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب في صحابي جميل مشىت الطريق يعني راى باب مفتوح حانت منه نظرة للداخل، فإذا امرأة في البيت كبر عليه ذنبه، عظمت عليه هذه المخالفة خاف من أن يلقى النبي وينزل الله فيه وحياً فهام على وجهه في الجبال تفقده النبي أين فلان؟ حتى ندب أناساً يبحثون عنه سيدنا علي كلفوا بالمهمة التقى به في في أحد شعاب مكة وهو يبكي فخفف عنه وجاء به إلى النبي هذا الصحابي قال له بشرط خذني إلى النبي في عقب صلاه النبي عقب صلاة رسول الله مسرور جدا فجاء به في عقب صلاه فقال له النبي ما, ما قصتك؟ قال له ذنبي عظيم قال له أكبر من الجبال قال له أكبر أكبر من الأرض قال له أكبر قال له أكبر من السماء قال له أكبر أنا أخذت موعظة كم كان الذنب عندهم عظيماً من علامات المنافق أن الذنب عنده كالذبابة يدفعه شو عملنا يا أخي؟ شو خربت مسكونه؟ شو نحن طلعنا فيها؟ المنافق, هيك. المنافق ذنبه عليه سهل جدا أما المؤمن يعظم عليه ذنبه حتى قال له أكبر من عفو الله قال له لا. عفو الله أكبر العبرة من القصة أن أصحاب رسول الله عرفوا المهمة ورأوا أن أي مخالفة أو أي معصية تعيق هذه المهمة تحجبهم عن مهمته طبعاً هذه الموضوعات لنا عود لها في ثنيات هذا البحث الذي سوف نأخذه في دروس قادمة إن شاء الله تعالى الآن إلى بعض ما في إحياء علوم الدين من حقوق على المسلم تجاه المسلمين المسلم أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة ويسعى في قضاء حاجته بما يقدر عليه يعني أيام بيقول صاحب وقول لك أخ مؤمن له قضية عند هذا الصاحب يقول لك والله أنا فيدي مشكلة عنده أنت بتقدر تسكت ما تقول له أنه أنا بعرفه والسكوت أريح لكن مؤمن عنده غيره شو شو القضية؟ قلت لك يا غدا غداً إن شاء الله أذهب لعنده وأكلمه فيك هذا عمل صالح كبير عند الله عز وجل اذكر لك مكان عند شخص لك حضوري عنده ولك أخ مؤمن له عند هذا الشخص حاجة اذهب معه إليه اشفع له بها طبعا وفق الحق وفق الباطل قال عليه الصلاة والسلام إني أوتى وأسأل وتطلب إلي الحاجة وأنتم عندي فشفعوا لتؤجروا ويقضي الله على يدي نبيه ما أحب اشفعوا تؤجروا وقال معاوية قال عليه الصلاة والسلام اشفعوا إلي تؤجروا إني أريد الأمر وأؤخره كي تشفعوا إلي فتأجروا يعني باب الشفع أن تشفع لأخ مؤمن عند شخص له عنده حاجة هذا عمل طيب أثنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من صدقه أفضل من صدقه اللسان قيل كيف ذلك؟ قال الشفاعة يحقن بها الدم وتجري بها المنفعة ويدفع بها المكروه. يعني كان أنت شفعت بين زوجين وفقت بينهما والله الذي لا إله إلا هو. قال النبي الكريم هكذا أفضل شفاعة أن تشفع بين سنين في نكاح. هل أكثر الناس يكون في خصومات زوجية؟ لا أحدا بيدخل ينبعوا بالعزم أتباعهم في هذا لؤم ده بالإنسان إذا كان لك مكانه عند الزوج وأنت نبته إنه هي زوجتك جيدة ومنيحة ولازم ما تتركها ونبهت أهل الزوج ينصحوا بنتهم تكون متواضعة وتكون فائعة لزوجة بعد جمعة حصل يفاقضي بينهما لك في أجر كبير من علامة المنافق ما بيدخل ما لي علاقة إذا أحب الله عبداً جعل حوائج الناس عنده هذه الشفاعة أثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام روى عكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث قال عكريمة كأني أنظر إليه خلفها وهو يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال صلى الله عليه وسلم للعباس ألا تعجب يا عباس من شدة حب مغيث لبريرة وشدة بغضها له فهو يبكي ويتبعها وهي تنفر منه وتبتعد عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو راجعتيه ارجعينه فإنه أبو ولدك يعني أبو أولادك فقالت يا رسول الله أتأمرون فافعَ تأمروني قال لا إنما أنا شافع لو أمرها وعصفت كثرت يعني رق قلبه لهذا الزوج يتبعها وهو وهو يبكي قال لها لو تراجعه فإنه أبو أولادك فقالت أتأمرني؟ إن أمرتني أفعل قال لا إنما أنا شافع إذا كان النبي يشفع بين سنين هذا حق الشفاعة حق المسلم عليك أن تشفع له عند من لك عنده مكانك وما أكثر الحاجة إلى هذا الخلق في آخر الزمان لا تتعقد لأن إليك حق لكن لن تستطيع أن تصل إليه فإذا نقل لك أحد هذا الحق فهذا عمل طيب جدا والحمد لله رب العالمين